وله ما سكن في الليل والنهر وهو السميع العليم ولغير الله التخذ وليا فاطر السماوات ولرد وهو يطعم ولا يطعم ولني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين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 وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأنحي إلي هذا القرآن لأنذلكم به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً نُخْرِجُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة من يفقه هو في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كنجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.